وضرب لهم مثلا أصحاب القرية، وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْءٍ وَمَا أَنْزَلَ لا من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إننا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ قَالُوا طَائِرُكُمْ om ännu dökter du, blå är du, kum, muslifor, och jag är från äkta staden, en man, jag säger, kum, följ de som وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة أأتخذ من دونه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 بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما انزلنا على قومهم من بعدهم من جند من السماء och vad vi använder på denna från andra personer från jön från och vad كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة Qabillahum min al-Qurun, alam yaroukan ahlakna Qabillahum min al-Qurun, anhum la yarjihun, anhum ilayhim la yarjihun, wa in kullama jamiul Oh